السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا الأخوان جميعا واسعد الله وقاتكم بنصار للبيت منبر أهل السنة والجماعة للذبي والذودي والدهائي عن ديننا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكم الله واسعد الله وقات الجماعة لماذا لما الشيعة يدعون من في القبور؟ لماذا الشيعة يدعون من في القبر لماذا يستغيثون بالأموات؟ لماذا يقولون يا علي أغثني، يا فاطمة اشفيني، يا حسين ارزقني؟ أبو بدر، وش الفرق بين اللي يقول يا علي واللي بين اللي يقول يلات؟ واحد يقول بحق اللات اشفيني، واحد يقول بحق علي اشفيني، شيل الفرق بينهم؟ خذ المايك، وبراهنكم أنا يا شباب. يلا مو براهنكم لا الرهان مو زين اعمل تحدي من يتحداني من مستعد يتحداني قبل قد... قبل اقدم هذا من يتحدى ها حد ابو بدر انه ما يذكر كلمه السلفيه اتحداه يكمل مداخلته بدون ما يذكر كلمه السلفيه اتحداه لا يمكن تحدونه معي هابو ها بدر يلا أبو بدر ما الفرق بين من يقول يا ود يا سواح يا يغوث يا يعوق يا نسرى وبين من يقول يا فاطمة يا علي يا حسن يا حسين خذ المايك السلام عليكم حينما نجد رسول الله يدعو الله أن يعز الإسلام بالمشركين بأحد العمرين يا أخي ما ما الفرق إذا الإسلام يعز بالمشركين ولات سوف تعز عند السلفية الإسلام سوف تعز الله اللات حينما عمر المشرك كان كان عمر كان مشرك كان فدخل الإسلام وحسن إسلامه أما أنتم زلتم مشركين سألك على الليل توب نحى النهار فدخل السلفية اللات أنا أسألك واحد يقول اللات واحد يقول يا علي ولا لا يا إخوان ليس عمر كان مشركا ثم دخل في الإسلام وحسن أسلامه وهؤلاء ما زالوا على الشرك طيب من في من المشرفين معنا ما الفرق بين الشيع الذي يقول يا علي شفيني وبين المشرك الذي كان يقول يلات اشفيني ما اش الفرق بينكم أو يلات اشفيني ما اش الفرق بين الاثنين خذ المايك أولا ليس هناك شيء يعتقد أن الإمام علي يشفي بذاته، ولكن الإمام علي واصطه والشفاع والشفيع إلى الله أن يشف، الله هو بيده الداء والدواء وهو القادر على كل شيء. وهذا أعتقد أننا نتسبح به البيت. والله يقول ما لا يهمك ولا يهمك أبو بكر، ولا يهمك ما الفرق بين اللي يقول يا علي اشفع لي عند الله وبين من يقول يا لات اشفع لي عند الله يلا ما نقول يسأل علي يلا يتشفع فيه ما الفرق بين من يقول يا علي اشفع لي واحد يقول يلات يا يا ود يا سوا اشفعوا لي ما اش الفرق بينهم خذ المايك حينما الثلاثية تقرأ القرآن وتقول يا يحيى يا يحيى نعم او نقول حاول ترفع مستوى ذكائك يعني لا تحمي سبدي حاولت تتكلم بعقل قليلا لا تستهبل كثير. ما الفرق بين من يقول يا علي اشفع لي وبين من يقول يا هبل او يا لا تشفع لي ممكن تجاوب ولا نقطك وخليك مربوط وقدم تطلع من الغرفة لا تهرب من السؤال بدأت تهرب الآن قبل شوي تقول احنا ما نتوسل بي وما نستغيث لما جاء على المحرج بدأت تهرب يلا جاوب خليك رجل يلا خذ الماي نحن الله يقول وابتقوا لي الوسيلة وهم وسائلنا على الله سبحانه وتعالى وأفضل وسيلة وأنجح وسيلة الله ممتاز ممتاز ممتاز الله يقول تغلوا سيلة وهم وسائلكم إلى الله المشركين قالوا أيضا أن الله توسيلة إلى الله خذ المايك المشركين قالوا هؤلاء شفعاء هنا تفضل ايش الفرق يا الله المشركين حينما يدعون هناك يفهمون أن هناك ربا واحدا ولكن دقص نظرهم القصور عقودهم اتخذوا إلهًا يكون واسطة وهو لا قلة. Like you exactly, ها مثلكم بالضبط. أنتم تقولون أن الله واحد لكنكم اتخذتوا واسطة إلى الله غير الفرق هذا في فارق تفضل. هذا إسفاف من السلفية. <تصفيق> سلفي حين تقف أمام ربه وتسلم على رسول الله ليس ليسه بالإضافة بالإضافة إلى إسفاف السلفية. هل يوجد فارق بينكم وبين من يقول يا اللات اشفع لي يا ود يا سوع يا يا يغوث في في فارق ولا ما فيه كلكم اتخذتموهم واسطه الى الله في فارق ولا ما فيه يلا ورنا ورنا الفارق بين للناس انكم انتم مثل المشركين الحين أنا أقول ما في فارق بينكم بين للناس ان في فارق يلا عطنا الفوارق تفضل فارق كبير وواسع في الامام علي هو شهاده التوحيد وشهاده النبوه وهو الإمام علي رجل صالح واللات رجل صالح وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كانوا رجال صالحين في فارق غيره تفضل اللات والعزة ما اختلق أختلق تثيل ترمز لي أنت تذهب للقبر الحين ولا تذهب للمكان اللي تعتقد أن علي بن أبي طالب فيه أنت تقدس الشخص لا تقدس الرمز هم لا يقدسون الحجر والرصاص لا هم يقدسون شخصية اللات كان رجلا صالحا قوم نوح قدسوا شخصيات الناس صالحين في فرق يلا الآن هذا ولا صالحين وعلي صالح في فرق بينكم بين المشركين تفضل تقديس الأشخاص وطبع إليهم الإلهية وحينما نجعلهم البياء احتياط أو نقدسهم كما بالضبط كما تفعلون أنتم على بالضبط كل ما تقولوا عن المشركين نراه فيكم الآن قدستموهم فضلتموهم على الأئمة على الأنبياء وجعلتموهم واسط بينكم وبين الله ومظهرين للعجائب وكل شيء ما في فرق اعطني فارق واضح الناس مفاهما الحين شيء الناس محتارة معقولة شوف كلها للسنة يقولون معقولة ما في فرق بينهم وبين المشركين كل اللي تقولوا قالوا المشركين قبلك كل اللي تقوله قالوا المشركين قبلك وكان الرد عليهم من القرآن الكريم بأنهم مشركين ومن النبي بأن حرابهم واستحل دماءهم وعموالهم يلا خذ الماءك في فارق غير هذا ترى ما في فوارق ما يصير يعني أمركم حقيقة أصبح مخجل جدا أن تشبهوا بالمشركين ولا تجدوا فارقا يلا خذ الماءك تطلع فوارق يلا يا أخي يا سيد ما مشرك ما تنقضني تلو ما سلم خلينا أتكلم خلينا أتكلم براعتك خلي فاهمك أنا لست مشركان أنا موحدا أن أعبد الله وحد ولا شريك له إذا التنقيط شرك في عقيدتكم أجل ما بقى شيء حتى البطيخ أصلا كفرت وخليت بطيخة لطعمها مر ناصبية ولا طعمها حل موالية فعد الله الردد الردد ناصبية واللي ما في رددد موالي خذ المايك أعطني فارق بينكم وبين المشركين لا تهرب أي الله الذي تعبده السلفية هات لي صفات الله الذي اتخذتها اتخذتها من وجه وساق ويد وتركيب هيئة والله لا أدخل الحمام والله ما أدري في أي جهة السلفية أخفاق في التوعيد السلفية السيم صارخ وعلني بأي وصف وصفت ربك لا تدخلني في الاسم والصفات بأي, وصف بأي وصف وصفت ربك بأي وصف وصفته هل عبدته أمس عبدته علي وجعلته هو الإله من دونه لا تهرب للأسم والصفات جاوبني ما الفرق بينكم وبين المشركين فضل الإمام علي هو طريقنا إلى الله به نعرف الله هو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هذا ما نعتقد بالإمام علي إمام علي سير أين الدليل من القرآن على اعتقادك أن علي هو هو الطريق إلى الله وهو كلمة التوحيد وذا السوري هذه حكة الحسينيات ما تصلح عندي زين ما تصلح عندي سوري في الحسينيات أعطي دليل على الكلام ولا ما في فارق بينك وبين المشركين يلا خذ المايك. الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين يقول إن إحنا نحب الرسول الله إن كنت نحب الله إن كنت تحبون الله تتبعوني محبة الله خاضعة علما إتباع رسول محبة الله خاضعة لإتباع الإمام علي لأن الإمام علي نفث. أحسن أحسن أحسن تلاف الضفوك. أعطني شيء أحببتم فيه الإمام علي واتبعتموه أعطني بالدليل شيء اتبعتم به الإمام علي واتبعتم به النبي يلا خذ المايك كفانا نحن نقتل هكذا تعلمنا من الإمام علي نصفح الإمام علي جند الفرسان وقطع رؤوس الشجعان وخاض في دماء الأعداء ما سويته مثله عطني شيء اتبعته فيه الإمام علي خذ المايك كفانا نعم لا نكفر لا نقتل نصفح من يغدر بنا كفرتم كفرتم كل أصحاب النبي كفرتم كل أمة محمد حتى الإمام علي عندكم كفرتموه حتى الحسن والحسين وصفتموهم بأبشع الأوصاف كفرتم بعضكم بعضا لا تتكلم عن التكفير فأنتم أساتذته أعطني شيء اتبعتم به الإمام علي أو أعطني فارقا بينكم وبين المشركين يلا لا تهرب لو كان التكفير لو كانت تكفير طماس لا استنفذ من السوق لفصاته السلفية على كل المسلمين مالك دخل بالسلفية أعطني فارق بينكم وبين المشركين وأي وإلا أعطني ما اتبعتهم به الرسول بالدليل لا تهرب خذ المايك المشركون نوعان مشرك يتحد الله ومشرك مثلك يتحد أهل البيت ومن فا... و... ما أحد قال جحدنا للبيت شركة تفتح تهرب من الموضوع ولا أحد فتح الموضوع أعطني فارقا بينكم وبين المشركين لا تهرب يلا الفارق نحن نعبد الله ونقتدي برسول الله ونتخذ من الآب وال... عرف للعبادة عرف للعبادة التي ت... العبادة هو التوجه الله. والتوجه إلى بيت الله ليس نتوجه للبيت. ممتاز أعطني مثال على العبادة التي لو صرفت لغير الله أصبح فاعلها مشرك تفضل هو هو الإيمان بأن هذه الشخصية تخلق وترزق وتعطي من من غير الله بدون إذن الله إنها شخصية مستقلة نحن نعتقد أن الإيمان علي كل قواه من الله وكل أفعاله من الله وكل وكل حقائق فكريه ومنهجه الاسلامي هو من الله سبحانه يعني أنا لو اعتقدت بيتنا جدار بيتنا الجدار حق بيتنا السور اعتقدت ان هذا السور يخلق ويرزق وانه ينزل المطر كله. بس هو مو رب العالمين هو يعني ورحت سجدت له دعيته بس ما اعتقد ان ربي هذا مشرك تفضل الشيء قدس الإمام علي لا تجد له تعظم الإمام علي لأن الإمام علي أعظم الله قدس الله عبد الله حق عبوديتي كما نقد عطني عبادة إذا صرفت لغير الله يصبح فاعلها مشرك أعطني مثال تفضل عبادة هي اعتقاد اعتقاد داخلي وربما ينتم عليه السلوك فمن يعتقد أن الإمام علي ها والعي يعني دخلت على بلد أنت لقيتهم قاعدين كلهم ساجدين للصنم كلهم يسجدون رقعون للصنم هل ستحكم بالشرك على كل واحد منهم اللي بتجي تطكدفه هاي يا بو الشباب انت تعبد الصنم ولا تعتم ساجدين للصنم بتجي تطكدف الواحد هاي يا بو الشباب انت تعبد الصنم ولا تعبد الله انت بسرع عشان ما نحكم عليك كذا بتعترفهم ولا بتقول كلهم مشركين خذ الماي العبادة لك ليس بالسجود والذكور ربما حينما تستمعون أنتم إلى مشايخكم هذه عبادة حينما تنبط مشايخنا ما لك شغل غلب مشايخنا لك شغل يترك مشايخنا, مشايخنا سؤال لك الآن أريد عبادة إذا صرفت لغير الله أصبح فاعله مشرك أعطني من العبادات اللي مارسها المسلمين أعطني شيء إذا صرف لغير الله أصبح فاعله مشرك تفضل أنتم حين لما تطيعون ملوككم والملوك إذا دخلوا قرية الطاعة أولي الأمر واجبة ملك علقة فيها عطنا عبادة إذا صرفت لغير الله أصبح فعلها مشرك يلا خذ المايك هذا الأمر لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون عطني شيء حكمتم فيه أنتم بما أنزل الله في المعتقد الاثنى عشرين تفضل نحن ليس لدينا إلا ما قدمه لنا رسول الله من سنته الصحيحة الذي جاءت عن طريق أهل البيت ولا نرتضي أجمل أجمل هذا الكلام أعطني حديثا صحيحا حديثا صحيحا متصل السند عندكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تشيع معك الآن يلا خذ المايك أعطيك حديث عن, عن عن ابن تيموي وعن قرضوي وعن الزهري عريف في جيش مالك علاقة في الزهري ولا ابن تيمية ولا غيرهم انت تاخذ دينك من علمائك عطني من كتبك انت وعلى شروط الصحة عندك حديث عن النبي متصل الى النبي ونتشيع معك في المورف يلا بسرعة المايك. اذا تكون إذا تتحرك أنت بحديث وتحرك كالأحاديث وت... وت... نعم أنا أتحرك بالآيات وبالأحاديث بيقال الله وقال الرسول أنت تتحرك بإيش تفضل خذ المايك كذبت أن عمركم يقول حسبنا كتاب الله فكيف تقول عمر يقول حسبنا كتاب الله القرآن الكريم فيه وما أتاكم الرسول فخذوه إذا عمر يتبع كتاب الله الذي فيه الأمر باتباع الرسول لا تخربط عطني حديث تفضل نعم في وجه رسول الله يصر حسبنا كتاب الله ربما أنجد ما صرح عمر في وجه الرسول لا تكذب لا تكذب عمر قال حسبنا كتاب الله يقول والقرآن يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم القرآن يقول وما أتاكم الرسول فأخذوا اذا عمر يقول علينا بالقرآن الذي أمرنا باتباع الرسول كلام عمر صحيح وكلامك غلط عطني حديث صحيح عن النبي عندك يلا التحدي اي سلفي التوراة كتاب الله ليس كتابه التحدي اي سلفي نجدك خلص التوراة نحن ما تكلمنا عن التوراة نحن نتكلم عن الحديث الصحيح عندكم وين بتهرب لا تهرب أنا اليوم بصيد نفسك أنا اليوم أصيدك أنا أطلع اليوم كل اللي عندك خذوا المايكا عدنا حديث متصل عندكم عن النبي يلا بسرعة أنا أحقق حديث متصل في مضامينها وفي مكانها وليس للتسويق ولتوظيف أروح هذا ما أجمل هذا التعبير أعطني واحد على مبانيكم متصلا إلى النبي على مبانيكم أنتم قابلين يلا تفضل ما ينفعك الحديث وأنت حينما تلغي فكرك وعقلك حينما أنت ترفض أحاديثكم وتمزق صحاحكم مالك شغلنا لو أمزق شعري مالك دخل فيدي وأمسك المتعة حرام ونتف حواجبة وأمسك نايف وأقلع شعرك كل مالك دخل فينا نمزق كتبنا نمزق شعرنا مالك دخل عطني من كتبك أنت يلا عطني حديث تفضل يا أخي ما تفيدك إن كتبنا شدة في وجوهكم ومطرق على رؤوسكم. طيب الآن علينا تحدي تحدي الآن لك تحدي أتحداك أتحدي. أتحدي. أن تأتي بحديث صحيح متصل إلى النبي على شروط الصحة عندكم وعلى مبانيكم خذ المايك. كل ما قال الباقر فهو من النبي وكل ما قال الصادق فهو من النبي. الباقر ليس نبي ولا معصوم عندي ولا أعترف به. كمعصوم معصوم أنا أريد النبي الذي قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله ما قال الباقر خليفة رسول الله أو نائب رسول الله أريد من الذي قال عنه المولى محمد رسول الله وقوله سبحانه وتعالى وما تأكمن رسول فخذوا أريد كلامه هو يلا خذوا مايك وتحدث تجيب الباقر هو ابن رسول الله والابن يدري ما في البيت قد تعلم عن جده كل وانت بينهم 150 سنة وانت تعلم القابل راح عنده وانت تعلم تلعب على نفسك عطنا حديث عن النبي عطنا سلم متصلا على مبانيكم مش الباقر بينهم 150 سنة خذ المايك يا أخي أن الصحابة أبو بكر كان يمزق الأحاديث وعمر ينهي عن تنوين الرجل مالك شغل في أبو بكر وعمر مزقوا الأحاديث مزقوا الكتب مزقوا شعرهم ومزق وشعر علي بن أبي طالب سوون اليابون ما لك دخل فيهم أنت, انت عن نفسك تتكلم عندكم حديث عن النبي عضنا إياه يلا نعم عندنا أحاديث وكل ما قال الآن فهو من رسول الله لا غبار عليه ولا شك إلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصل السند إلى النبي تفضل لك المايك <تصفيق> أحاديث كثيرا موجودة في في الكتب عن أي موضوع تريد حديث الحديث عن أي موضوع سوف تكليه بل تبي بل تبي الذي تريده أيها الأب بدر بل الذي تريده في أي موضوع تشاء عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تفضل يا أخي فلان فلان هؤلاء موتى وأنت لا تعرف إلا جيرانك والأمير الذي يلقمك الله يخلي الأمير اللي لقمني أحسن من واحد اللقمني تربة ويأخذ فلوسي على الأقل الأمير ذا لقمني لا يعطيني راتب يا رب لك الحمد أنت يأخذوني فلوسك وكلونك يتراب عطني حديث عن النبي وخال عنك الخربطه خذ المايك حينما أتيك حديث عن موتى, موتى موتى موتى أنت ما تعرف يعني أي مشكلة السلفي ما يعرف إلا المعزب راتب بدر حشرتك ما تقدر تجيب حديث يلا اعترف عد قدام الناس انك متورط وما عندك حديث عن النبي يلا خذ الماج وكلمنا الصراحة ما عندي يلا يا أخي حينما أنا أتيك باسماء ها ورواه مسلم أي مسلم أو من كيس أبو هريرة أو ما ساب ذلك كيف تعرف هذا؟ ما نبي ما نبي من كيس أبو هريرة نعرف حنا الخبر ونعرف كتبك كأكثر منك وأي حديث بتجيبه أماح لك بدقيقتين دققتين أطلب لك ضعفه ولا صحته. عشان كنت ما تعرف شيء والسيد يفكرني يا بعك يمكنك ما تعرف ترد لذلك أعطنا حديث ولا ما عندك كذا ما عندك يلا خلنا نشيل دور ترى الناس حي مثلنا تبدهم حيل منك يلا خذ المايك إذا أنت تعرف كل الأحاديث فالبخاري كان يحفظ مائتي ألف حديث مطعون ولا نعم نعم يحفظ مئة ألف حديث مطعون فيه حتى لا يضعها في كتابه ويحذر منها عطني واحد انت مو مطعون فيه ولا مئة ألف فبحديث واحد صحيح فقط على صحة على شروطكم أنتم بس ونقبل يلا بقلك المداخلة هذه واللي بعدها تقدم حديث واللي انتهي الحوار معك تفضل تسمح لي أقول مئتي ألف حديث من الذي جاء بها يلا جت عن واحد كذاب عن واحد رافض عن واحد فما قبلها البخاري عن واحد أحفو عن كل هذه الأمور أعطني حديث المداخلة الأخيرة لك تفضل هل البخاري كان يتسامر مع الرافضة كما نيفعل أبو بكر مع المنافقين كان مالك دخل في أبو بكر والبخاري ما كان يتسامر مع الرافضة البخاري تدريش يقول عنكم تتسامر مع الرافضة تدريش يقول البخاري عنك أنتوا عن ذلك تدريش يقول تدري البخاري يقول أنا يعني معنى كلام يقول أنا ما يهمني البخاري يقول كصليت خلف يهودي ولا نصراني ولا صليت خلف رافضي كلهم واحد يعني يقول اذا كنت بصلي خلف يهودي والا خلف نصراني عادي اصلي خلف رافضي فاعرف قدرك عندهم انكم اليهود والنصارى عنده تتوقع النبي ناظر بك عموما شوف يا أبو بدر فلسفتك بالسلفيه والفلسفه والسلفية والسلفيه والسلفيه في دينك ما تقدر تجيب حديث واحد ما قدرت تجيب فارق واحد بينكم وبين المشركين ما قدرت تجيب عقيده تتبع فيها اهل البيت لا اكثر من ثرثره على ثرثره على ثرثره هي ثرثار السويد لا اكثر من ذلك شفت دينك انه مهلهل شفت شلون العاصفه الذهنيه اللي معك السريع خلاك ما تتنفس وانت قادر تجيب حديد من فين المشرفين يا اخوان <تصفيق>